وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أطبة رابية إنا لما طغى الماء في الجارية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 وشقت السماء في يوم إذ واهية والملك على أورجائها ويحمل عوش ربك فوقهم يَوْمَئِذٍ إذ ثمانية يوم لَا تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هني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 ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من رسلين لا يأكله إلا الخاطئ، فلا أقسم بما تبصرون